يا لله والسلام دنا ومن يقم الصلاه يا رب اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه ومن استدى بهديه الى يوم الدين رب العزة تبارك وتعالك. فلا تكتونك في النساء قل الله يبشيكم فيه وما يفلى عليكم في الكتاب في يتاما لا تكتونهن ما تكتب لهن وترغبون أن يبشيكم فيهن والمصبعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالكتاب وما تفعل من حين الله كان بالعريف في السابق كانت توجيهات متعددة هذه التوجيهات أولا أن الكلام السمر التلاذي لا فائدة منه ولا خير فيه إلا إذا كان يؤدي رضيا صغيرا وعملا طيبا لأن النجوة والكلامة في السر يجعل الناس تحفظ معظوها في بعض وينظرون إلى الأمر على أن تكون فيه نوفا فلا غير في هذا السر إلا إذا كان الاقتباقة أو المعروف والمصارب بين الناس أن يكون ذلك العمل اقتباع مرضا الله ثانيا أن الإنسان لابد أن يكون في قصة الرحيل الكريم من هجب وفي الجانب الذي هو فيه أما من يشاطق الرسول ويستبع غير سبيل منه فإن جهنى وهو ساعة مطيع ثالثا إن الشيء كان لغط أن صورة من منصور الشرك رسول الله يغطر ما دون ذلك غير الشرك لمن يشاء حتى ولو كانت كبيرة إذا تاب الإنسان عنها أو لم يكن فإنه لطفق تمشيئت لا عز وجل أما الشرك فهو لا يوقف ومن الأنواع الشرك لا تبط عن كلها الصوفية الصوفية مال الناس من التشريع والتحليل والتحريم غير الناس من الاشتراك في مجالس التشريع، مجالس الشعب رغيف الموارد رغيف الشيوخ وغيرهم من المجالس رابعا. أن الشيطان قد وضع خطته بيئة واضحة أنه أظهر عن هذه الخطة وأبان عن ذلك الطريق الذي يسبته في إغواء الله وكان على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الخطة على يقعوا في شراك الشيطان لكنه وإن ضحاياه لا لبالآلاف بل بالملايين في سيونته له من الضحايا الكثيرون وهو قد قال لأتخذن من عبادك عقوبا مقرورا ولا أبلا لهم ولا أمنيا ولا آمرا لهم فلا يبتكنني آزالا من العام ولآمرا منهم فلا يبيرن خلق كل وقال فرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم السيامة لأحتم كن بذييته إلا قليلا وعقدت ثلث التهديدات واضح في كلام الشيطان <تصفيق> وكان على اهل ادمان و افكار الشقوه ان ننتجه ننسى وجود تخطيط الشيطان ومعرفة التصويت أن يتحاشوا أن يقعوا في حذائله ومصايده، الطعن الحجج تحذيرا بعد تحذير، من استخد الشيطان وليا من الله فقد خشى خطر صرانا مبينا، ذلك أواهم تهمم ولا يتقن عنها محيط، له يعدهم ويمنيه، ما يعدهم الشيطان إلا غرور، كان عليه أن يأخذ خذره أن يستبيح في طرق الشفاش خامساً أن أقول أنا بين أن أمر الثواب والعقاب ليس بالأمانيات ولا بالأحلام ولا بالتطلعات ولا بالزعم الضار، وإنما الثواب والعقاب له قواعد. فمن دخل تحت الطائبة يطير عليه امرها ولا يكون له ميزة على غيره اذا ادعوا ان يطلمون انهم خير امتهم ويطيرت للناس فاستكلوا على ذلك اذا قال اليهود وادعوا وزعوا انهم ابناء الله واحباه وشعب الله المختار فالأمر ليس أماني ولا تطلعات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل السجارة ثم ذكر القائدتين يقوم على أتاسهم الثواب والأساس من يعمل سرئا يجزرهم ولا يجزرهم نظر الله ولا رفيرا من يعمل من الصالحات ذكر او انذكر او انسى او غروم اولئك ابتروا لنبتنهنسى ونبتنهنسى ما تنعب صحابة ان يعمل سوءا يجبس وقالوا كيف يكون ذلك نحن نعمل السوء كثيرا وايلا لا يعمل السوءا وكيف نجز بهذا السوء نظير أناهيت شكا أو بطل من رسلها، شتكت عائشة، وشتكت الصحابة غير له رسل الله أن من هذا الجناح ما يصيب الإنسان من نار. ألا تسمع؟ أنا لا يصيب النصب أو الرفعة أو الحمّن حتى الشرك يشاطر فإنها تكون من الجبائل الذي يجبه على لا فعل الناس هم الصحابة مؤمنوا لهذا الأرض وحفظ عليهم لتحرمي هذا السلام وهذا القائد <تصفيق> ثم رأي الله سبحانه وتعالى أن ملكية السماوات والأرض نفسه لا يغير محيط بكل شيء عادمه لا تقفى عليهم خاطئين ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطان ومحيط بكل شيء يعلم لا تنفوه من خقايا لأنه يصل أي بعد الحكام بعد الخوائد بعد أي انتزامات يكفي بيان أنه مالك لذلك السماوات يخيط بكل شيء وحيد على كل أرض فيربط هذه التشريعات بالنظام الكوني وعلم الله بكل شيء وإحاطته بالسماء، الأمر مهم جدا أن التشريعات تشريعاتها ربطت بالنظام الكوني وأن خالق السماوات والأرض هو منظم. سلي عم سلي دور كله تربت فالشريعت اللي إن إن الذي خلق ما هو جواه الذي له ملكية ما هو هو اللي يشرب شهئ يجب أن يقيم ويمد الامر أن الذي هو منظم الاشاقه الناس اللي يعرف ان هو قلت من يكون عشان خاطر في المجال ده بيتنظم من الكون ده اللي اسمه الانسان ده ده بتنظم حياته وبتربط النظام في نظام الكون ان ولجه التشريع وخارج ومالك الأمر جاء مهم جداً إنه يرتبط التشريع الحول يعني يقوله إنه نظر الكل هو التشريع قد هذا حاجة حاجة عظيمة خطبة إنه كان في كل نظر. هو اللي التشريع داك جد, جد بس تشير ده جزء من النظام الفني الحالي بس هو ولله نفسي وكان المواظبه دي شيء في الهيئة أردت واجبتك في النساء برض كيرج عن النساء كان تراكبنا من أمر النساء على قرر إن النساء كفتنا حديثا عن النساء وعن يجب لهن وعن حفظهن وما يحافظ به على ها؟ شكرا مشينا بقى في مناقشة اهل الكتاب وفي الامانة وفي وبالحفل بكتاب الذات وفي امر الجهاد وامر المنافقين الصادقين على الجهاد ولا يتقل القاعدون والمجاهدون وامر الهجرة وامر الصلاة اسماء الحرب والعذب أقمت لياهود المظلومون الملك الذي أرسلت السفاح قل خلاص تعبدنا عن النساء وعن الحديث عنهم وكانت وكان أقمناهم في القلب وهدوء آذان لكن كنا صورة صورة النساء ماذا نسمع وماذا نقول أي صورة صورة النساء وإنها تعود للحديث على الهيئة بعد هذه الصفحات السوال والآيات للشفيرات التي أخذتنا بها في ميادين السلم عادت إلى المنزاء مرتفع ولا نملك إلا أن نسلم وأن نستسلم فما دام هذا كلام الله وكذلك آياتك النساء وعمرنا إلى الله <تصفيق> ويستفتونك في النساء يقول الله ربي يستفتنا في عمر النساء قل لأبطر من كده ان يمشدنا لباك قل الله يختيكم في يا الله هو الذي يشكي يشكي في أمر النساء ولله يختيكم في الجنة ما هذا؟ ما هذا الاهتمام؟ وهذا الخير الوفيئ يبقى الصحابة يستفقوا رسول الله ويطلب منه الحكرة فإذا الذي يتولى هذا الأمر إنما هو الله حتى ويقول لكم كل الحقيقة دي يا رسول الله كله له مبين. الله احتيكم فيهن وايه وفي من يحتي في أمر المساء ثمان ما يتنع عليكم في الكتار. اه يعني ما سبق الفسوى جده وما جاء الزيال في شأنه قبل جاءه من الكتاب والله مفتيكم فيهن لكي سبق في الكتاب مفتيكم أيضا نشاء رجعوا ما تبقى. وما يتلى عليكم في الكتاب في نتام المساعد هذا مفتيكم أيضا الله يسر فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب يكتفون فيهن كل نفس البيض في يتامى الكتاب حصلت في أول الصورة أكثر الكتاب في هذا الأرض قال وإن خذتم أن تكتفوا في اليتامى فانتقوا مش منزيبها الاية عشان تعذل زوجاتنا هي اللي جاي كده هي اللي جاي يقولنه ان كنت خريفية ان انتم متعذلوش مع ال... الى كاما النساء اللي تفكر اليكم وتفكرها المهر لأسجل عنها قدامك في سحة سينا من هذه او من هذه. اه آه، كنت في في الجثة الجثة اللي هو ثانية، الجثمة الثانية، تكتسح أن تكتسح في الجثة هي الياه الياه في اللي اللي اللي اللي تحت الإيدك صغيرة، الجوزها متجرشة ماش، لا كملها ولا ااا ما من هذا نبعد عنه، هلاك الجوز حد ثاني. وإنت أجامك متفتع للمساق قادي ما يفتع عليكم في الكتاب في طالب المساقب لا في ما كتب لهم ما تبقونهنش اتطلق بالعيش مثل جوانها ومثل تلها اتطلق وكتبهن وبعدين حاجة ايه لما لما تكون جميلة وغريزية، لما تكون البنت جميلة، يتما واجبة ترغش فيها وتظلمها وتمنع شباب، طيب ولما تكون جميلة ترغش فيها. روح ملاحة من الزواج ومعطل زواجها مثل الجول هنتك ومعطل زواجها لذلك على سموط فهيه ما سموط ومع ذلك تاخد مجم فالتي لتوتون كتب لهن وترغبون ان سنشفهن في المتراجب دي تنفع نفع تنفع الاثنين. أنا رجبت في هذا القمر و عن هذا الأمر رجبت في هذا الأمر يعني, يعني ايه؟ اه عاية و رجبت عن هذا الأمر يعني ايه؟ عرفت عدت عدت عنه واعرفت عنه الأراجب دي من اللي تحتمل يكون واللي خلونا نحتسم نسميه ان ما جدش ما جدش لا في ولا عن جد آن اللي هي مظري، يعني ترغبونه ان تنتخوهن، يعني في نكاحهن، ولا عن نكاحهن. آه، اللي خلاه هاي ترغبونه أن, أن تنتخوهن. رجت في الشيء، رجت في نكات في زواجها. او عن ثواديتك فرغبك لتشتمل من ولا ثيما اما الحرف اللي تتخلت من معه لا. فهذا الوى ترقبونا ان تمت حفظ يا عباس ترقبونا عني كافي البيت دمين مش دمين. يعني مضيفة او متعجا او تقول للليل ام ونقعد مكانك لكن مش معنى ذلك ان انت تمنعها من ايه الزواج انت مش بتجوزي ما تنحسل الجوارك علشان تاخد ملهك تتمسع بص تتعلمي يقول اذا كنتم اذا كنتم عند عندما لا ترغبونا نقولكم عندما ترغبون عن مشاقها ومش عايز تتجوزها وتقبلها وتمنعها من الزواج فلا تتدوجها يوم ان تكون جميلة مثل انت يوم كانت دميلة من تتوستهاش وخطرنا انك ميه في جوالها ما تتجوزهاش يوم, يوم ان تكون اي يرونينا عشان انت برضو حتظلمها ويبقى اصطرقها يبقى وترغبون ان تنسقوهن تصروها هنا وترغبون عن نكاحهن لانه غير راض بها او راضب عن نكاحها لانه لا يبقى بفتها ولا يراها جميلة فيهاك والمطبعفين من الملدات برضو يجيب حقوق الضحفاء حقوق الضحفاء كورة حريفة على الضحفاء علم على يسام النسوش فلم على المطبعفين من الملدات لا يورثهمش يجي الميرات والأب يجي الكبير يستولى على المال بيقول ولا يعني هو اللي فتح البيت، يعني هو اللي حس تفتح البيت، هو اللي حيعمر وإيش عارف ايه ممكن مو. من زمان هو اللي هو اللي حي إيه، هو اللي جايك من فرس، وهو اللي يحمل سلاح، نحن اللي نتحمل كل ذه، ما يدفش للوائل حقهم في اليراد، صورة برضو نبي هو المستضعفين من الوائل، هاه. فَكَيْفَ إِذَا لا مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَضْرِيبًا ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۖ أَفَتَنتُمْ بِأَنفُسِكُمْ ۚ بَلْ اللَّهُ على الامر الى ثامث رجل وقوة للصور واخذ في بيات حفظ ما يطرق من الربع القرآن في اول السورة هي السورة متعود الى السمعين على الحفظ مره يتيمات حفظ عليهم حفظ عليهم حفظ فبقى. حافظ على أمواله، حافظ على كل ده، هاه؟ علشان اليتيمة، اليتيمة بقاطع، واليتامى ذكور وعذبة عامة حافظ عليهم، هاه؟ تسمى عقول، عشان يكبروا، عفوًا، ما لسنا في المساء حين من الغد تعود اليه اليوم في النهار يضبط حقوق كل شبيه الحقوق بحد او باخر وعن تقوموا اليتامى بالصدق العدل قوموا لليتامى بالعدل حافظوا على اموالهم رضي من تضير صحيح والله هو القادر والله هو لا تبثى عليك فقط عشان ما فإن الله كان بكي عدد يعلم هذه الأمور يعلم اتجاهك وانت عايز يجوز الجن عشان تضيع عملها وتأخذ خضرها ولا رائد فيها في خفة دمها وحتى عشرها وعشرة النساء الخبيعي ولا انترد عمال تتزورها على شال تأخذ المال والتضيئة الله أعلم بنيجة ترد في جائعة يكون الأمور الدقيقة الدقيقة ويكون احسنها رفيقا ويكون أن نزل عليها ويقضرها ويجيبينها بينهم فيها فتوى برسول الله، وأن الله هو الذي يتولى هذه الله بجنانه وأفضامته، يتولى فتوى السجناء، السجناء السجناء أي أي السجناء، أي السجناء يحمل عبد هذا الاهتمام الله هو الذي يتولى الفتوى فيها في في في في في وما تولي علينا في الكتاب. تتولى بيان أمرها يثينا يثينا من المجتمعات أهملوها وغير يعوها فالقرآن يعطيها هذا الاختنام أكثر ويزودها كمان عن الياتين من الزكف يزودها عن يجي أكثر ضعفا ينبت هو أن تقوموا يتانا بالخط ويجعل حديثه في الجنه ما كتب لكل من المسلمين الصالح او ما كتب لكل من المراد وضر بوجع ان كفاحهم عشان تدخل منه حديث لا الله حديث عليم. عليمي بكل ما في وهو مجيرني عليه ويعلم ونيات وخفايا ويعلم يتصبروا ايه وعايز انتخدوا حق الصبعات النار وحق اليتامة وحق الذنس اليتيمة وطبقها وملهك كل ذلك يعلمه الله وهو مجازم عليه الشهر ان المرأة كبيرة شوية لغة هيء وشايف ورا خرافي عايز أتخلص منه عايز أتخلص منه عايز جد في جد الشباب في جد كتومويدو ها لو عايز الله على تخلصنا عاد معه شريت أنا أي <تصفيق> عشان يجيء ليش يشوف حاجة حاجة ما زي سيدنا بعد يومات صوفية وبيت ومكتوب على بلاتي لب هل حلمي ذكر صعيد لك ما أتفضل بشغل شيء أنا عارف المسلمين أولين مش أنت فكري فكرين وما يدروش ما يلعبوش لا فاستحينوا عمكين ها <تصفيق> ها هشوف انو هتخذوا فتد عزال ايه هلا بكرا لا لا مستين باشي تغير المشيد يمكن ان تكثر المشيد مستراد هلا تعيد لك ما قد مضى من الشباب الله سينا عثمان قال بدأ له ان يتدور في هذه الفصل بس المهم كلام كلامك لما تعود فيه فحارة جزء اللي دراتب معانا هذا يدل على ان الرجل له ان يعير له ان يعير عندما وجد المرأة اطمقت عاذبة عن الحركة او ضعيفة الحركة حميلة العمل في بيتها قد قول المرأة كله إيه هنزئة قول الإسلام المرأة قولها يعني تحكي بشغلة للحقات وقولي مش عايزة يعني بقول كترة كترة وكترة وكترة لا بو من ايه من قديم اللي عنده بلا مش, مش, مش هكلفة حاجة مش هكلفة كتير أفضل مثلا كذا مثلاً أكلهم ايه, أيه؟ يعني ما يجي ليش ما يجي ليش هو؟ مزبوط المخلوق، كتير مزبوط المخلوق، أنا أزليش هذا، في المديح كذا، قولي يعني أنا متنزل عن حكة. حكة. راوندين إن في جامعه الفلل وكان يعني خاصه بالديور وكان يعني رأت ان هي اصلح حل او فتنازلت عن ليلة هذا والقران نزل يقول وان امراة خاصه لزوجها ان اذا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يخلح بينهم الرجل الرجل لو خاف من زوجته نشوذة في حالة المخور الوعظ ثم الهجران ثم الطرق فلا. طيب عالي بقى المرة دي المرأة هي اللي حاجة مين. من الواجهة النشوط او الاعراض كيف ان يترفع عليها ان يتقليها ان يُعرض عنها فاني شيفة خلاص شيفة مثلها كتب كذلك يعني أفضل البعض عليها في الاستيام في الوضع الكثير فلو خافت من هذا فهم شو بيأمروها فلا ينصح وفلا على عليهم ان يفلح بينهما صلح، تصلح بينهما صلح، لان هي تتنازل عن البرحة لأني اللي تصمت بولة على الشح، اللي تصمت بولة على الشح وعلى البوح فلما يجد الرجل له التزامات نحو هذه البرحة فتتنازم عن بعض هذه الالتجامات قد يرضيه جائعا ويعجب عن طلاق انه هو لما تخاف المشد والاعراض هيعمل ايه هيبدأ يخطر في الطلاق يخطر في الطلاق فأي مادن النفوط يعني ليها شيء من الشكر تقضي هذا الشكر وإذا كانت لي لها سرعات ومصاريك تتنازل عن بعض هذه السرعات بعض نفقتها بعض استحقاقتها لعله يرضى ويخيها أفضل من أن تطلقها لذلك أنا وقفت خيرون قلت خيرون, خيرون من الصلاة قلت خيرون من الصلاة عليها أن تتنازل عن بعضها طيب هذا عمرا لما هو مغرد توجيه ومغرد نصيحة وقترشاد من الفرآن إذا رأت ذلك في مطلقتها إذا رأت ذلك في مطلقتها فإذا فرآن يقول فلا جناح عليهما أن يصلح كرا أن الصالحة بينهم أخو الحلم وقصوا الفخير الفخيرون يرضاه الإسلام ونحجع فيه وقصوا الفخيرون من الزراق والصلاة والحزاب إن الله الحلال <تصفيق> ومن ينبه على العذن أو على في الإثار يعني بالقرآن نصح لهذا أنه أحضرت الأمس وقد يبذل الرجل تخفيف هذه التبعات أو النفقات عليه إذا ما حدث منه مفيد أو أحرار عن ذلك. طبعاً كل الناس عندهم هذا الوفاق اللي هو يجب أن يكون. كلا، ولا. كل الناس عندهم هذا. فيها إزاعة من البشرة فهي العلاج القرآن للنفوث إذا شردت أو إذا أعرضت أن هي كان صحة تتنازل عن بعض حقوقها، فقد يكون ذلك مرخباً في الطريق وإن تحسنون تتكوا فإن الله كان بما تحملون طبيعاً قل في برضه الاعتقلها احفظ مجد من الاحسان والخطوة ومراقبة الله الله خبيه لما تأمنون على ترغيب في ان الزوجية وان لا يخلقها لا يكون مأكدا بطول حذرنا وان تحسن ان الله تحسن يا بما تعطينا قريبا ثم نعود الى امر اخر وهو ان الانسان ان الانسان لا يعدل في كل شيء ويفهر عليه ويعدل في, في امور ليس بكي متر فإذا كان أمر الحب يقوم بين نوتين بني حبها أكثر الحب ليس بكي متر في النظر إليها أكثر ومتبع بها أكثر وهذا ليس بكي كان رسول الله تعالى يعزل بين النساء فيما يقبر عليه كما يقول اللهم هذا تسمك لما أملك فلا تنمك لما تملك ولا أملك الآن في شئ لهذا يقول ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حربتم فلا تميل كل الميت ان هذا فيه في لذنك ان تميل كل الميت أتظروها كل معلقة، لا هي متسوية، ولا هي مطلقة، هذه معلقة، هذه معلقة، أين؟ تكتي، والأرض، لا هي إلى التكتي ولا هي إلى الأرض، أتظروها كل يبقى كل ذيل هو ذلّك الاسم الذي سألت. إنما بعض الميل بعض الميل الذي لا يملكه الإنسان فذلك أمر معفو عنه لأنه لا يملك التصرف فيه وإن تصلحه تتطرق برضي الترقى يتطرق عملية الأطباح والتطوى وكما ذكر الحقيام والتقوى وإن تصلح وتتقوى فإن الله كان بصيراً بصيراً أسر بالمرأة مع الهاش المصير هو الرجل مع الهاش وإنك يغني الله كل من سعد يعود الله الرجل خيراً منها يعود الله البرأة فهو خير منه إن يغني الله كل من سعته وتفضل على كل منهما إما هو خير من سعد وكان الله غارس العين أبوة الجبوس مقلة السيف ما المقابلة التي تنادس رب المقابلة بعد تنادسها المقابلة الحرة الله إلا بالفعل هذه <تصفيق> أحكام فالكرة شبهة النساء بعدما ما طويل طويلا ذكر أحكام النساء ثم طلب كل هذه التشريعات بملكية الله في السماوات فى عمر مهم وضرور ولله ما في وما في بعض المحرع الأحكام دي هو اللي مالك في السماوات هذا جزء من نظام الكون جزء الله جزء. وأن الإنسان شيء صغير في هذا الكون نزل له فترة الشرور ومالك الإنسان ومالك الكون كله والله فده في ال لم يخلق هو اللي شرح الله هو اللي خلق السماوات والارض والنجوم هذا الكون عامل قوانين اللي بتشيلها دي عليها على الكون يبقى اللي جاع القوانين للكون كله فخم ده عشان يصير عليه مش هيحل ل الإنسان يقل في الشريعة يصير عليها مخلوق عشان عشان يجيبه في الشريعة في الإنسان الله الله الله والله وَالَّتِي نَقُوسُ الْكِتَابَ لِلْقَبِلِكُمْ وَالْجَاهِلِينَ الْكَافِرِينَ فتقوى الله ومغطبته عوصى بها مدقى لنا وعوصى لاتها مغطبة الله وغطوك من أفراده. ثم, ثم يبين ان الانسان مما يشعر يتغانم غانم في وقت ملك الواتف. واراضي مستفعة وتماوات وارض كلها مملوحة لله يبقى ايه يعلم ايه يعلم ما تكفره ايه يعلم لما يكفر الانسان او يكفر بعضه مايأثرش في الكون لان من الكون كله لله وان تكفروا بس فان الله ما في التماوات وما في يعني ايه اللي دول اللي كفروا ايه مليون 2000 مليون الناس كلها دا ما يقفرش يعني منهم لمثلوا ايه في الارض آه والارض نفسها تمثل ايه في الكون الارض دي تابعة تابعة من ثوابع المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية فيها ألف مليون وفي آلاف مجموعات غير دي بعين الارض وايه في الأرض ها ده هو شيء فلكي وان تظن لله ما في السماوات وما في هو الله الغني القي الحمين وغني عن عباده الذلولات ومحمود بذاته وإن لم يحمده وكان الله يعني محمود إذن لو كفر الناس هذا لا يؤثر حول ولله ما في السماوات وما في الأرض مرتين يعني نفسية الله في السماوات في فأنه أنه شيء كثيرا في وقيلا لا اذا الله ان يعاقب الناس كما هم كما هم في هذا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ولا يأتي بآخرين لا بشيء لما يكفروا الاخرصة يأطروا بخبطة إن يشأ يذهبكم أيها الناس إيه نحن أطروا بكم إيه ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك القدير كما قال تعالى وإن تتولوك تصد القوم الغيرك هتتولوا عن ذكر الله وتعرفه وتفكره تستبد القوم الغيره هم يكون بلا بب لا لا لا ثم لا يقوله امثالك ثم لا يقوله امثالك الناس يغرس يا سيدنا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فاصدعوا منكم عليله فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه الذين على المؤمنين عبزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم <تصفيق> كفر الناس هذا لا يؤثر في الحوم الله له قمات سماوات وله هذا العالم الضخط وهو شاء أذهب الناس وجاء بالقوم الآخرين ليسوا على آن آل الوثيرة ولا على آل وكان الله على ذلك اللي عايز الدنيا بنجيب له البنية اللي عايز الاخرة بنجيب له الدنيا والاخرة اللي, عايز اللي عنده تمه عنده كيش هو يريد للدنيا بس من يريد الاخرة بنجيب له ايه بشير الدنيا دنيا دنيا الله عايزه طيب اي طيش و اي سفة يخلي يختار ايه الدنيا يتحدد الدنيا و ايه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر ربنا هدو ثواب الدنيا والآخر فما نقولش الاخران ايه يجيلك ثواب الدنيا والآخر لماذا تختار الدنيا, الدنيا فقط ليه هذا الطائش السفين اللي يختار الدنيا فيروس ah. <d> الدنيا وخلاص <d> من تكفي أكثر اختيار آخر حيلة الدنيا هذه الإنسان يحاول الله عليه الدنيا والآخر <d> يختار الدنيا فقط <d> <الدنيا> <d> <الدنيا> كل <ما بخير> كله وكان عنده من الصيف والسفر ما يجعله يقتار الدنيا فيحق منها وعليه انه حيقتار من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد والآن يعمل اللهم لسبع الدنيا اكبر علمنا ولا مبلغ علمنا وكان الله الدنيا المقصير يسمع كل المثموعات كل الاسوار ولا يشغله طوف عن طوف بسم الله الذي وسع سنقوم النبي في امر كبير والله الصلاه التركهه اللي مجتمعه وكان الله لا يشغله شيء من شريء الزهر كان الله صلى الله ثم نجد رباء للنبيين أعملوا بأن يحكموا بالعزل وأن يقوموا بالكسر بيقوموا لله وأن لا او لوالديهم او للاقربين انا يتعهم ذلك عن ان يقيم العجل انا رد الانسان يقيم العجل ويحكم بالعجل ويجعل العجل دائما ارائجه في كل شيء والقرآن علمنا قبل كده نحن لما نحكم نحكم بالحق ونقيم العدل مهما كانت الظروف والملابسات والاعتبارات وعلنا اني نرجو ان طرح اللي سبق الذكر كان مناقشا محطوبا على امره شهر ومع ذلك لم يتفاهل القرآن في بيان أن المجرم هذا المجرم اه ليس, اه ليس هو اليهود ولو كان محيباً وقيلت الآيات أن ذلك المظلوم لابد أن يقصد حقه حتى ولو كان يبوض اليهود أي ظروف، أي اعتبارات، لا تجعلنا قصراً. ييج <تصفيق> مثلا يتحكم في أملاس، أملاس ماذا؟ في الدنيا؟ في ومحتفين ومحتفين في الموضوع ده عمن بيجي لنا إني أخطأ وش نهاية؟ لما عنا عرفوه. تبت قوية صليون مفتقي قوية ومتجبنا شوية ايه تعذار واعتبارات علشان تتشاهم في اقامة مثل عدد كلها لا هذا كله اعتبارات خاصة ها؟ يقول علشان دا ايه ولن دا ألبنك ولن دا طعبنك ولن دا طاحب الغرب من مين ولن دا للقبيلة للعائلة ولن دا نوة مكنتك نظرتك تقول أو تميل عن العجل يا أيها الذين أمنوا تقول الحواليين بالقص شهداء لله ولو على أنفسهم أموال دين وتقاضي. هيا بق حسقولنا عود فاينق فاينق. فاينق. فاينق. فاينق. فاينق. فاينق. بلاش نحكم عليها او بلاش نحكم عليها صعب او لو شهادنا عليها هنكرر ذكر ولا برضو دا ما يجي مناش في حاجة وذا جالي واحد يخاف منه يجيب الحق عليه تحت من يعمل ويوجي ما بقى ما يطحش برضو الرجل ظاهر بقى نعمل ايه اه نجيل الحق علي ضردك وانه ضرده واحد يوم او فكيرا فالله اولا بينا تفعل امتماك امتماك الناس ايوه عليه حيقرب بيته ما, ما في سبيل الحق لا شأن لنا في إجباره ولا يخرب بيته ولا أنا ما نشأ. ولكن لا نجامله لغناء ولا نجميله صوت منه. ولا تتبع الهوى يا ذاودلنا جعلناك فريسة في الأرض فاحتم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك على سبيل الله إن الذين على سبيل الله لهم عذاب شديد كما الهواء جد تشغل يومنا جاي يعمل الهواء كل حاجة كل حاجة تمجينك على الحق نا نوح للحقر. مش هو الهواء كله الهواء اني كله ايه. ايه من الحاجات دي كلها نحن نقولها دي اي الاسباب غير حتى الله يفتح على كل الاسباب اللي تبعدك على الحق اسمها ايه الهواء باعتبارات اللي احنا قلناها انه راضب، إنه كريم، إنه مخلص ولي، إنه سعيد لعائلة، القبيلة الناس، إنه علشان وإنه على شندة، فتلملا ملا عشان غالي مقابلة على شنو على كتو مقابلة ولا تفعل الهوى صلوب لك، الله فات ربيك، فات ربيك، قبلها لا فلسة بيه ايه ما حد قبلها او ناس طلب طلب بلشنا الامر النار والكفهان والترج والتماني التحضير. التحضير هل تقول ايه هل تأثير يا فساة وهل تأثير يا فساة ثلاثة. لا تأتينا فمتبح لك تسيح بحق بمتوبة بأن مضمرة بعد فائد تسيح وأبنها طلع. اللي هو التحديد الحلية ألا تأتينا فتدورك قاله معنا ايه آه. ولا تتبر الهوى في لك عن سبيل الله من الذين يضلون عن السبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الشهر نعم هل سأتنعنا تذكره في الإنساء فلا تذكره هو أن تعريبه وان تلوه أي عن الحق أو تعريبه عنه فإن الله كان لما تعملون خطير. انه <تصفيق> ينير ما دي. انه. وين هو انطرد. لا تطلع الهواء. انا بتطلع الهواء لان تعبته لان طيب يعني سمعت الهواء. فقلت ان لأني لا تعذبنا بالفعل الهوى لألا لا هي أنت تعذبنا عليها <تصفيق> ثلاث مرات إذا أنت تعذب معه الله لكم أن تضي يعني ألا تضي ألا تضي الله لكم أن تضي إنكما من الله أن تعودوا لمثله أبداً أربع ما انا دي في موضوع الايه الاث اه في اكل الله أن تعودوا من الكفر تعذكم تعودوا ايه دي ابدا اما وعليه وبعدين واحده تقول لك إيه روحي دي مره ثانيه نحن نقول منين يا خيب نحن نقول وحيدين بالله لدي الشؤوننا إيه ودي عزلنا إيه ودي وسقه وديس عقه مخلص نقول منين مؤمنين وإنهدنا الإيمان ووردناه عن آباءنا وعن المجتمع بتاعنا وعن البيئة لتنفيذ هتدوننا إيه, ايه. خلص خلص في راعد وعن بتاعي يعمل لنا خلاص نحن في الإيمان وضربنا فيه مرحلة فلا تطورك سعب في الحاجة القرآن ياري ياري يرد وقل لا ما محتاج بالإيمان الإيمان محتاج محتاج لأنك تمثيك أنك تقوميك أنك تذبكيك أنك تمثيك يا أيها الذين أعمل امنوا بالله ورسيلي بالكتاب الذي يشتغل يا ايوه الذين امن امن معظم احنا مؤمنين متقددين باسم الحمال كون الاموح ولكن يقول يا ايوه الذين امنوا هت وقرب ايمانك ويوجع كون الى امنوا ان اهيه هم يا ايوه الذين امنوا لو تبسوا هتبقى يا ايها الذين نافضوا او يا ايها الذين سفروا لو تبثني ايمان بجلد فاتقوّن ايمانه تبثين وحضيخ في بيع ايمان بك وقيم القناة انضاع ايمانه على انه مؤمنين عن اباؤهم والمؤجدون فضاع ايمانه لم يتابعوا فاته المطلوب من المؤمنين هم ايه؟ يا المطلوب من المؤمنين ان ايه؟ يؤمن يؤمنوا. خالد هذا الهدار.